أ ع و ذ ب ا ل ل ه من ا ل ش ي ط ا ن ا ل ر ج ي م ل ق د كفر ا ل ذ ي ن ق ا ل و ا ا إن ل ل ه هو ا ل م مريم س ي ح بن و ق الاسلاميه ل م ي يا بني ي ح ا إ س ر ئ ب ربي و الله ر ك إنه من ش ر ك ب ا ل ل فقد حرم الله عليه الجنة عليه فقد حرم الله عليه ا ل ج ن ة وماواهم النار وما للظالمين من أ ن ص ا ر لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحدة كفر وما إن من وان لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا, ليمسن الذين كفروا منهم عدا ب م َ س َ و ع ه ا ل َّ ذ ِ ي ن َََ ك ف ر ُ و ا مِنْهُمْ ع ََ ذ ا ب ٌ أ َ ل ِ ي م ٌ أ ََ ف ل َ يَتُوبُونَ ا إ ل َ ى ا ل ل َّ ه ِ و ََُ و ن م الاسلاميه ل َ غَفُورٌ ّ ه والله غفور رحيم ما المسيح ابن مريم إ ل ا رسول إ ل ا رسول قد خلت من قبله الرسل و أ م ه صديقه, صديقة كانا ي أ ك ل ا للطعام نبين انظر أنا الآيات ي لهم ثم ف كيف و ن ك نبين لهم ا ل آ ي ا ت ثم انظر أ ن ا يؤفكون قدمت لكم هذه التلاوة هذه من موقع تي في قران دوت كوم